بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر مع العسر يسرا فاذا فرغت فان ربك والى ربك فارغب